هذا الفن كما هو معلوم إلى علم الحديث رواية وإلى علم الحديث دراية وذكرنا مبادئ كل قسم وذكرنا ترجمة الحافظ من الحاجر رحمه الله تعالى واليوم نقف مع فقرات المتن لكن قبل أن نبدأ مع فقرات المتن هناك بعض الفقرات توجد في بعض النسخ من المتن ولا توجد في بعضها فبعض النقاد ذكر هذه الفقرات منها البسمله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلامه الرحلة فريد الظهر في بعض النسخ فريد ظهره ووحيد عصره أو وحيد العصر شهاب الدين أحمد بن علي احمد بن علي ابن حجر العسقلاني العسقلاني فسح الله في مدته واسكنه بحبوحه جنته الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا في بعض النسخ عليما قادرا ولكن عالما قديرا هذه النسخ هي كثيره وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا نقف بحمد الله تعالى وحسن توقيفه وتوفيقه ماذا يقول وحسن توفيقه ومنته سبحانه وتعالى مع توضيح هذه الفقرات ولكن كما قلت لكم لو تخفى قليل من الصوت كما قلت لكم هذه الفقرات التي ذكرت أثبتها بعضهم بعض النسخ وأغفلها بعضهم ولذلك قل من يتطرق لشرحها لهذا استسمحكم الرأي ان نقف عندها ايجازا لانها مهمه فنحن لسنا بدعا ولا نشازا ننشئ ضوابط في هذا الفن ولا نؤسس قواعد بحسب فهمنا لان او بحسب تأويل تاويلنا لان القواعد التي تتعلق بالمصطلح معظم اجتهادي لذلك نقف مع قول المصنف فنقول بدأ الحافظ رحمه الله تعالى شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني هذا المتن بالبسمة كما جاء ذلك مصرحا به في بعض النسخ وهي مثبته في كثير من النسخ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البسملة البداية بالبسمله بدأ بها الحافظ عملا واقتداءا بكتاب الله العزيز وتأسيا بكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى الملوك والعشائر ورؤساء القبائل والبدء بالبسم في تأ سن وأيضا البدء بالبسم قبل الحمد فالبدايه فالبداية بدايه بداية حقيقية والفرق بين البداية أو البداة أو البداة كلها جائز الحقيقية والإضافية البداية الحقيقية هي التي لم تسبق بشيء فإذا لم يسبق البدء بشيء يقال له إيش يقال له بداية أو بداية حقيقية لكن إذا سبقت بشيء فهي بداية كيف هي إضافية فهي بداية إضافية فالبسمله لم تسبق بشيء فلذلك قيل ان البدايه فيها كيف هي البدايه فيها حقيقيه و لله سبقت بالبسمله فالبدايه فيها اضافيه البدايه فيها اضافيه واضح اذا عندما تكون البدايه لم تسبق بشيء نقول بدايه حقيقيه وإن سبقت بشيء قلنا بدايه ايش بدايه اضافيه بدايه اضافيه اذا هذا هو الفرق فالاضافي لكونه سبق بشيء فالحمدله سبقت بالبسمله لكن البسمله البسمله لم تسبق بشيء هل ما بي البسمله لم تسبق بشيء بشي والحمدله سبقت بالبسمله هذا هو الضابط فالبدايه بها بالبسمله لماذا لان البدايه بالبسمله فيها اذعان فيها اذعان البدايه بالبسمله فيها اذعان واقرار اقرار بماذا اقرار للتبري عن الحول والقوه إقرار اقرار عن عن ماذا للتبري عن الحول والقوة وفيه إخبار أن المكلف من حيث هو رقم السادس نخمة من حيث هو لا يمكن أن يكتب حرفا واحدا استقلالا بحوله وقوته وقدرته أبدا وإن بلغ ما بلغ في العلم والفضل والحفظ والذكاء افهموا هذا جيدا اذا عندما يبدا المصنفون كتبهم بالبسمله وبعضهم لا يذكر البسمله فقالوا لماذا بعضهم لا يذكر البسمله في الغالب قالوا لأنهم جعلوها ونزلوها منزلهش منزله الكتب والرسائل والرسائل يرى البعض انها ينبغي ان تكون خاليه من البسمله وان كان كثير من التابعين قالوا لا باس ان تكون فيها البسمله ان تكون محتويه على البسمله والصحيح انهم قالوا اذا جعلوا هذه الكتب بمنزله الرسائل إلى الطلبة وإلى العلماء فينبغي أن تكون البداية بالبسملة إشعار وإخبار وإذعان للتبري ولقوة الله عز وجل فلا يستطيع أن يفعل المؤلف أو الكاتب أو المحاضر أو المحاور أن يفعل شيئا إلا بقوته وحوله وإن بلغ ما بلغ في العلم والفضل والذكاء فهو يؤلف ويكتب كالحافر بن حجر مثل الآن يكتب هذا المثل ويشاهد في علمه وفي عمله قول الله تعالى وما بكم من نعمة يشاهد في عمله وما بكم من نعمة فمن من؟ فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ويشاهد أيضا قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فكأن المصنف فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول لنا اكتب لكم هذا المثل بحول من بحوله هو لا بحول الله وقوته وفضله فهو يكتب بماذا يكتب بحول الله وقوته وفضله وإقداره وتوفيقه لا بحوله وقوتي فلولا حوله وقوته وتوفيقه سبحانه وتعالى ما وضع لنا سوادا في بيار فكأن المصنف يخاطبنا بهذا فلا يستطيع أن يفعل الإنسان أي فعل أي كان إلا بحول الله وقوته وإقداره وإقداره سبحانه وتعالى وعلى القول بأن الحافظ من حجر صرح بالبسمله كما هو في كثير من النسخ على القول بانه صرح بها. فيكون آن ذاك قد جمع بين ماذا؟ بين الحمد والبسملة لفظاً جمع بين, جمع بين الحمد والبسملة لفظاً إن قلنا بأنه صرح بها وعلى القول بأنه بأن الحافظ حجر لم يصرح بالبسمله في أول المتن فيكون قد صرح بأحدهما لفظاً واكتفى بإضمار أحدهما بهماً صرح أش بأحدهما لفظا هو الحمدل انه قال الحمد لله إذن الحمدل صرح بها صرح بماذا صرح بالحمدلتي لفظا وصرح بالبسملتي تقديرا وإضمارا فاكتفى بإضمار أحدهما لهنا ومعلوم ومعلوم ان المضمر والمقدر كالموجود فهو من قبيل الموجود معلوم هذا ان المضمر والمقدر من قبيل ايش من قبيل الموجود وهذا معلوم عند العلماء يقولون ان المضمر من قبيل المحذوف من قبيل ايش من قبيل الموجود من قبيل الموجود واضح هذا النيتار نيت اليوم ضعيف ما أدري. لماذا من قبيل الموجود دائما يقولون المقدر كالموجود هكذا يقول المقدر من قبيل الموجود ولذلك انتم تعلمون في النحو كما سبق ان قلنا قلنا بان المستتر من قبل المتصل ومن قبل المنفصل من قبل المتصل وليس من قبل المنفصل ولهذا قالوا كذلك الضمير مهما يستتر فانه متصل قد اشتا فاذا هو من قبل ماذا من قبل المتصل وليس من قبل المنفصل لهذا السبب اكتفى المصنف بماذا اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بالتلفظ بالحمدلة وبسملة كيف جعلها من باب التقدير فقط من باب التقدير واضح؟ لذلك على القاري ذكر أن المصنف جمع بينهما لفظا واكتفى باحدهما كتابة واكتفى باحدهما كتابة واضح؟ طيب ونزل المتنى والشرحة الحافظ بن حجر في النزهه مثلا منزله كتاب واحد وقدم الشيخ هنا البسمله تعظيما له سبحانه وتعالى وهل يصح في فضل الابتداء بالبسمله والحمدلة حديث بخصوصهما الجواب لا لا يصح في فضل البسمله ولا الحمدلة حديث بخصوصية. تنبأوا لهذا جيدا. أما حديث كل أمر ذيبان لا يبدا فيه بسم الله فهو أبطر. هذا أو حديث آخر كل أمر ذيبان لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر. أو كل أمر ذيبان لا يبدا فيه بحمد الله. هكذا بحمد الله. فهو أبطر او كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبطر ممحوق من كل بركه منحوق ممحوق من كل بركه وفي روايه مسحوق من كل بركه مسحوق من كل بركه او كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو ابطر او قال اقطع وفي لفظ كل كلام كل كلام لا يذكر فيه او لا يبدا فيه بالحمد هكذا لا يبدا فيه بالحمد او بالحمد اما باب اما بالاعراب او الحكايه بالحمد فهو اقطع وفي روايه فهو ابطر فهو اقطع وفي روايه فهو ابطر واضح واضح الامر طيب فهو اقطع او فهو امطر وفي روايه كل كلام كل كلام لا يبدا فيه كل كلام كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع او اجدم وكل كلام لا يبدا فيه او لا يفتتح فيه بذكر الله فاذا لا يصح في ماذا لا يصح في البداية بالبسمله او أو الحمدلة حديث صحيح كل ما ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسمله أو لا يبدأ فيه بالحمد, بالحمد لا أو لا يبدأ فيه بالحمد الله أو لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أو كل كلام لا يفتح بذكر الله فهو أبطر أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبطر أو كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبطر هذه كلها الفاظ لعلكم لاحظتم في هذه الألفاظ من الاختلاف في كثير من فقراته نذيبق في السور في كثير من فقراته وكلماته من جميع الجهات من أوله وفي وسطه وفي آخره مثلا كل أمر جاء هكذا كل أمر كما جاء في الحديث كل كلام كما جاء أيضا كل حديث وكذلك جاء لم يبدأ فيه وجاء ولا يبدأ فيه وجاء ولا يفتح وجاء ولا يفتتح ولا يفتتح وكذا بحمد الله بحمد الله او بالحمد او بذكر الله او بذكر الله واضح فهو اقطع فهو اقطر فهو اجدن في روايه فهو اكتع فهو اكتع اذا كل هذه الالفاظ وردت عند كثير من العلماء بها وتتبعها وجمعها منهم الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين وكذلك الحافظ النووي في المجموع شرح المهذب وكذلك في الأذكار وقد أفرد هذا الحديث جمع من العلماء وجمعوا ألفاظه وطرقه في أجزاء منهم الحافظ شمس الدين ابو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي أسماء تحرير المقال على حديث كل امر ذيبان تحرير المقال على حديث كل امر ذيبان كما ذكر ذلك بنفسه في كتاب في كتابه الضوء اللامع واشار الى هذا أيضا في المقاصد الحسنه وذكر العجلوني في كشف الخفاء أنه أيضا يوجد جزء مستقل للسيوطي الحافظ السيوطي جمع فيه ما وقف عليه من طرق هذا الحديث كما افرض لفظ الانتداب البسمله العلامه محمد بن جعفر الكتاني له جزء سماه الأقاويل لو ضغطت قليلاً الأقاويل المفصلة لبيان الحديث الابتداء بالبسمة قليلا الأقاويل خلاص الأقاويل المفصلة لبيان الحديث الابتداء بالبسمة وهذا الكتاب منشور طبع في المدينة وهو كتاب جيد وأحمد الغمالي ألف جزئين في هذا الحديث. احدهما سماه وهو هو كتاب يعني انا الطلاق عندي عندي نسخه منه احدهما سماه الصواعق المنزله على من صحح حديث البسمله الصواعق المنزله على من صحح حديث البسمله والآخر بعنوان الاستعاذه و الحسب له ممن صحح حديث البسمله الاستعاله والحسبله ممن ممن صحح حديث البسمله يعني هو يستعيد ويحسب ممن ما ممن صحح حديث البسمله وجعله من قسم الواهي وجعله من قسم الوالي واضح طيب اذا هو جعل ذلك من القسم الوال وطبعا يقول بأن من أكثر الأحاديث اضطرابا حديث البسملة يقول زعم أن من أكثر الأحاديث اضطرابا وحديث البسمله وللمحدث الألباني كلام طويل حول تضعيف حديث البسملة في مواضع من كتبه يعني لعلكم من أراد أن يتتبعه ويجمعه في جزء لجاء في مجلد ضخم ولجاء طاقة من الزهور لا قل باقة كما يقول البعض يقول الباقة هذا خطأ لأن الباقة حزمة من البقول أما الطاقة هذه تطلق على حزمة من الزهور هذا هو الفرق ولكن الناس اشترى على ألسنتهم يقولون الباقة يقولون الباقة من من الزهور هذا خطأ لا يقال باقة من الزهور بل هي الطاقة أما الباقة من البقول واضح هذا؟ طيب فالشيخ الألباني له كلام جيد في مواضع مثلا في إرواء الغليب له كلام في إرواء الغليب تخرج حديث منار السبيل محمد اشتغل هذا منار السبيل كذلك عنده كلام في سلسلة الأحاديث ضعيفة وله كلام في مشكات المصابيح وله كلام في ضعيف الجامع حول هذه هذا الحديث وما قيل فيه والدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي له جزء هو كان قد طبع بحثا في مجلة البحوث الإسلامية وطبع طلعنا عليه لكنه مؤخرا طبعه مستقلا وعندي منه جزء في المكتبه سماه تفصيل المقال تفصيل المقال على حديث كل كل امر ذي بال تفصيل المقال على حديث كل امر ذي بال وهذا الجزء يقع في مئة صفحه ونيف في مئة صفحه ونيف كله يدور حول ماذا حول هذه المساله وحديث البسمله حاول البار يشرحه وطبعا ذكر فيه الموقود والنطيح وما أكل السبو من الدكتور محمود شلبي له كتاب اسمه عجائب بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الرجل معروف حاطب ليل وجارف سيل حاطب ليل وجارف سيل لا يفرق بين الشحمة واللحم ويظن أن كل جمره طمرة ولذلك لا يلتفت إلى هذا الجزء طلعت عليه هو جزء ها هذا هو جزء يعني يقع في أكثر من مائة صفحة مائة وأربعون يقع في مائة وأربعين صفحة لكنه ماذا يقال أفسد الورق وذكر فيه الموضوعات وذكر فيه الخرافات لذلك ينبغي أن نقول بأن الكلام على البسملة طويل كما يقول بعضهم هو بحر زاخر خاض في لججه الاوائل والأواخر فلم يصل إلى غايته ولا بلغ إلى منتهى ولكن ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله خلاص البسملة قلنا الكلام عليها بحر زاخر هذا لا تلتفت إلى ما جاء في كتاب عجائب بسم الله الرحمن الرحيم وايضا لم يصح حديث استقلالاً في مسألة البسملة البداية بالبسملة أو بالحمد لله. كل ما ورد فيه لا يصح وإن حاول بعضهم تحسينه وبعضهم حاول تصحيحه وفي الأخير قالوا بأن الكلام على البسملة طويل جدا طويل جدا اهل النحو يتكلمون عليه من وجوه خمسه كما بينا لكم في دورة النحو واهل الحديث يتكلمون عليه من حيث صحته صحته وتحسينه وضعف الحديث الوارد في في فضل البدايه بها فقد صححه بعضهم كل امر ذي بال صححه بعضهم وحسنه اخرون وضعافه الجمهور جمهور محدث ضعافه لهذا قالوا لا كل كما أحلنا على المصادر التي ذكرنا لكم آنفا ويتكلم على البسمة لأهل العلم بالتوحيد أيضا يتكلمون من حيث مشاهدها الثلاثة لأن البسمة لها لا مشاهد ثلاثة مشهد التبرق من الحول ومشهد التبرك بالإسم الكريم ومشهد عبودية انت عندما تكتب يعني تتبرك بالاسم وايضا تتبرأ من الحول والقوه وايضا تفعل ذلك عباده فانت تؤلف عبادة وأنت تقرا ايضا عباده هذ لا من هذه المشاهد الثلاثه وهذه المشاهد تندرج تحت انواع التوحيد الثلاثه فلا يمكن ابدا أن تفعل حراما وتسمي الله لا يجوز لك ان تشرب الخمر وتقول بسم الله ولا يجوز لك ايضا أن تسرق وتقول بسم الله لا يجوز لك أن تأخذ الرشوة وتقول بسم الله فعندما تقول بسم الله كأنك تقول أعطيني هذه الرشوة أباحها الله لي فأنت تجمع بين مصيبتين مصيبة أكل أموال, أموال الناس بالباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأيضا ادعاء كان الله قد أبى أبا لك ماذا أذين لك بهذه الرشوة أو في هذه الرشوة ولهذا لا يجوز أن تذكر اسم الله على المحرم المحرم لا يذكر لا تذكر بسم في. اذا لا بد من هذه المشاهد المشاهد الثلاثه تكون في المشروع مشهد التبرؤ من الحول ومشهد التبرك بالاسم الكريم ومشهد العوديه انت تعمل عملا وتستحضر وما بكم من نعمه ثم من الله دائما استحضرها واجعلها نصب عينك دائما وما بكم من نعمه ثم من الله قل دائما ايضا استحضر قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فدخلتنا هذه المشاهد والكلام على البسمله ايضا عند الفقهاء اهل العلم هل البسمله ايه في ابتداء كل سوره ام ليست ايه ولذلك يلغزون يلغزون ويقول ما عبارة ما عبارة بعضها آية ما عباره بعضها ايه وهي بهيئتها الاجتماعية بعض آية ما عبارة بارض مابارون بعضها آية ويبارض آية ما أقول وهي بارض آية ما عبارة بعضهم آية في الفاتحة الرحمن الرحيم آية ولا لا شيء آي بسم الله بسم الله رب العالمين آية. واضح الرحمن الرحيم آية إذن الرحمن الرحيم بعض من البسم الله لكن البسمة في إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية فاذا بعضها آية وهي بهيئتها الاجتماعية بعض آية فهمتم الآن ولا ما فهمتم ها فهمت ركز معي الحمد لله فاتحة سبع آية صرف النظر قلنا البسمله عدت أو تعد نبدأ بالحمد لله يا رب العالمين هذه آية الرحمن الرحيم ايه ولا مش آية. هي الرحمن الرحيم آية. جزء من لا يعني بسم الله الرحمن الرحيم اذا الرحمن الرحيم جزء من البسمله لكن ليست آية إذن هي بعض بعضها آية وهي بعض آية. طيب كذلك البسمنة يتكلم عليها الفقهاء في حكم قراءتها في فاتحة في الصلاة الجهرية والصلاة السرية يذكرون من قال بوجوب قراءتها والجهر بها في الجهرية ومن قال بالسر السر بها في السرية كالإمام الشافع وعضل المبارك لأن الإمام الشافع وعضل المبارك يرون ماذا يرون؟ وجوب الجهر بها يرون وجوب الجريبيات ومن قال بكراهة البسمله بكراهة البسمله في كراهة الفاتحة ومن فرق بين الفرض والنثل ومن رأى التفصيل ومن رأى التفصيل هذا كله يتكلم عليه العلماء ولذلك ذهب العلماء إلى أنها آية من الفاتحة وليست بآية في بقية الصور وليست بآية في بقية الصور وذهب ال البعض الآخر إلى أنها ليست بقرآن وهذا أضعف الأقوال هناك من قال بأنها ليست من القرآن بل كان يقول الشيء عبد الله الغمالي عندما يصل البسمة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول سرق منهم الشيطان سرق من الشيطان آية يقول هكذا كان يقول عبد الله العباس وكان يقول وكان يقول بسم تعوذ تعود قول ابن عاشر ويقول اتعجب كيف كره ما انزل الله وبعضهم قال بان أهل العلم قالوا بعض أهل العلم قالوا من انكر قرانيتها هل يكفر انكر قرانيه البسمله قال البسمله ليست من القران وانكر قرانيتها بعضهم قال يكفر وابن العربي قال انها من قال إنها ليست آية في أوائل الصور لا يكفر من قال هكذا يقول العربي بعض هم قال من أنكر قرآنية البسما لا يكفر و بعض قال يعني كابن العربي قال, إن قال إنها ليست بآية في أوائل الصور لا يكفر قال لا يكفر لماذا؟ قال لأن مسألة موضع خلاف لأن مسألة موضع خلاف ولكنه قال من قال انها ليست من القران كفر من قال بأنها ليست من القران كفر لماذا ارجو ان تذكروا لي لماذا يسمعون لماذا قالوا من انكر من انكر من قال بانها ليست ليست بآية في اوائل السور ليست بآية في أوائل الصور لم يكفر ومن قال بأنها ليست من القرآن يكفر لماذا فهمتوا الفرق إذا قال هي ليست آية في أوائل الصور وآخر قال لا هي آية الذي أنكر كونها ليست بآية في أوائل القرآن هل يكفر أم لا هناك قول ضعيف بكفره والعربي العرب ينكر هذا قال لا يكفر لماذا لأنها مسألة خلافية. مسألة خلافية المسائل الخلاف لا تبديع ولا تفسيق فيها بلا تكفير فيه. إذن افهموا هذا عندما ننتهي لا تقطعوا علي الدرس افهموا لي هذا جيدا إذن ما دام أن الخلاف واقع لا يمكن أن يكون هناك تكفير لأن مسائل خلاف مثلا من انكر قراءة أو قرآنية الإخلاص والمعوذتين هل يكفر؟ لا, يكفر؟ لا يكفر لماذا لا يكفر؟ عبد الله بن مسعود كان ينكرهما فإذن هل يكفر بذلك؟ فيقال على أنه من علم والصالح يقال أنه من علم قرآنية هم لا يكفر لكنه من اجتهد كعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وقال بأنها لانهما ليستا من القران فهذا يرى انها فقط يرى انها فقط كذلك البسملة افهموا هذا جيد فهمتم الان ان كر كونها ليست ايه في اوائل في أوائل السور ليست ايه في اوائل السور قالوا بعضهم قال يكفر والعربي قال لا يكفر لانها موضع خلاف فهمت يا فقيه لانها موضع خلاف لكن إذا أنكر قرآنيتها هل يكفر منه؟ لا يكفر شخص أنكر كونها في أوائل السور آية هذا بعضهم من طول ضعيفنا ويكفر والعربي قال ليك لأن المسألة خلافية فهمت؟ لكن إذا أنكر قرآنيتها هل يكفر؟ لماذا؟ لأن ليس هناك خلاف ها؟ ايه ما لأن لا. ليس هناك خلاف شفنا كله احسنت لان امننا القران من قال بانها ليست من القران كفر لوجودها لماذا لوجودها في ايه النمل هذا هو الفرق فهمت هذا الفرق اذا شيخنا على من أنكر انكر قرانيه البسمله يكفر من انكر لا من ركزوا معي من انكر كونها في اوائل السور انكرها في اوائل السور لا يكفر. لا يكفر في أوائل السور لكن من أنكر قرآنيتها على الإطلاق يكفر لأن لوجودها في آية من في سورة النمي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وبناء على ما سبق فينبغي قراءة الدسمرة في كل صلاة جهرية كانت أوسرية والمساله فيها خلاف بين العلماء لا نريد ان ندخل فيه لان لماذا لان مساله خلافيه وهناك من قال بان البسمله لا نزلت مع الصوره البسمله نزلت مع الصورة في بعض الاحرف السبعه فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها منها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها منها هذه قاعده معروفه عند العلماء ها قاعدة معروفة عند العلماء يقول بسمله نزلت مع الصور او مع السوره في بعض الاحرف السبعة السبعه هذه القراء ها هذا القاعده عند اهل العلم بالقران قالوا البسمله نزلت مع السورات في بعض الاحرف السبعه البسمله نزلت مع السورات في بعض الاحرف السبعة فمن قرأ يعني لاحظتم هذه فمن قرأ ها بماذا فانقرأ بحرف نزلت فيه عبدها مثلا الذي لا يرى وهذا قال حتى الحافظ المحاجر قال حتى قال لما قال الحافظ المحاجر يعني هذا يرجع الى القراءات قال السنوسي هذا جواب مطرب هذا جواب مطرم وهذه مساله طبعا معروف يعني يقولون على قضية لذلك إذا كان من يرى أن الصورة نزلت معها البسملة فإذن يجب القراءة بها ومن يرى أنها شرعت للإعلام والإخبار بانتهاء الصورة, بانتهاء الصورة وإنما الإشكال في حديث مسلم قال نزلت علي كما سبقنا في العقيده الطحاوية صوره بسم الله الرحمن الرحيم إن اعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا الكوثر فقرأها فقال العلماء على كل الأمر يتعلق بالقراءات والعمر في خلاف العلماء ولذلك أنا قلت بسملة قلت في منظومه النشر العديد في نظم قواعد التفسير بسملة في أحرف تنوعت من سبعة في بعضها قد ثبتت مسألة في الرقم البيت 54 مسألة في أحرف تنوعت مسألة. بسمالة. بسمالة في أحرف تنوعت يعني بسمالة في أحرف تنوعت من سبعات في بعضها قد ثبتت من سبعات في بعضها قد ثبتت هذا هو القاعدة المعروفة البسمالة نزلت مع الصورة في بعض الأحرف السبع واضح؟ البسملة وهكذا القاعدة تقول البسملة نزلت مع السورتي في بعض الأحرف السبعة فقلتنا بسملة في أحرف تنوعت من سبعة في بعضها في بعضها قد ثبتت قد ثبتت إن قرأ القاري بحرف ثبتت في ذلك الحرف وإن لا مارست إن قرأ القاري يعني إذا قرأ بالحرف الذي ثبت لا بس ها البثاني. إن قرأ القاري بحرف ثبتت إن قرأ القاري بحرف ثبتت إن قرأ القاري بحرف ثبتت ها؟ في ذلك الحرف وإلا ما رصت, وإلا ما رصت. هذا هو واضح ثاني إن قرأ القاري إن قرأ القاري بحرف ما ثبتت بحرف ثبتت في ذلك الحرفي في ذلك الحرفي وإلا ما رصت ما وحدها رصت رصت وحدها رصا رصت نعم وإلا ما رصت شوفها مصطفى إلا ما رصت واضح شوفوا يا محمد واضح هذا؟ وإن شئت قرتن فيه وحيث لم تكن فما رصت لا يوم هذا ولذلك العلماء في مسألة البسملة ذكروا هذا الكلام وأكثر من ذلك حول ما يتعلق بالبسمة والبداية بها كذلك سيد عبد الله في وليس للقرآن تعز البسملة ذكر هذا في المراقي في كتاب القرآن والمباحث وكذلك صحح هذا البيت بعض مشايخنا وشيخه في غير نمل لا تعد البسملة من منه عد الخلاف الخلفي الخلفي نقله خلافي نقله ومن أراد التوسع على البسملة فليرجع إلى شرح المرتقى وليرجع أيضا إلى الجراب الجامع لأجتاج العلوم والآداب وقد نظم أقوال الفقه في ذلك العلماء في المسألة المهم البسمة هذا فيما يتعلق بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى قول الناس قال الشيخ العلامة قال الشيخ العلامة قال الشيخ العلامة قال ها. قال الشيخ العلامة الإمام. ما معنى هذا قال الشيخ كلمة الشيخ حاول عد معه أيضا. كلمة الشيخ عند الإطلاق ماذا يراد بها؟ كلمة الشيخ عند الإطلاق ماذا يراد بها؟ ها؟ أتى كلمة الشيخ إذا أطلق لأن أردنا أن نقف مع هذه الألفاظ وهي ضرورية. قال الشيخ علامة الايمان قال الشيخ العلامه الامام اذا اطلق الشيخ ماذا يراد به المسلم انت اذا اطلق الشيخ ماذا يراد به انت اذا اطلق الشيخ شيخه العلم لا فقط ماذا يراد به بعند اطلق الشيخ ها شيخ فقط الشيخ اطلق الشيخ كما هنا في كلام المصنف رحمه الله لا أنت الفقيه إذا أطلق الشيخ قال الشيخ أنا لا أتكلم عن المصطلح نيم هو معروف سياتيكم إن شاء الله في المراتب الذي شخف العلم شهر أنت محمد كيف ركزوا معي جيد كلمة الشيخ إذا أطلقت عند الإطلاق لها معنيان كلمة الشيخ عند الإطلاق لها معنيان المعنى الأول معنى لغوي والمعنى الثاني معنى عرفي فركزوا معي جيدا المعنى اللغوي هنا لا يهمنا لأن المراد بالشيخ هنا قال الشيخ الإمام العلامه الإمام ما المراد بالشيخ هنا؟ إذا إذا أطلق يسألتم إذا قولوا إذا أطلق الشيخ فلا هو معنيان معنى في اللغة ومعنى في العرف معنى في اللغة ومعنى في العرف والمراد بالشيخ هنا من بلغ رتبة أهل العلم والفضل أو نقول المراد بالشيخ هنا الكامل في فنه حتى ولو كان شابا كما قال العلامة مل على القارئ إما أن نقول الشيخ هو من بلغ رطبة في العلم والفضل أو نقول الشيخ هو الكامل في فنه حتى ولو كان شاب وكم من صغير احتاج إليه الأكابر وكم من صغير كما قلت لكم سابقا إذن إما أنه من بلغ رطبة في العلم والفضل وإما من هو الكامل في فنه حتى ولو كان شابا تجده شاب ويقال له شيخ، ويرى البعض أن كلمة شيخ لا تطلق إلا على من بلغ سن معين، إذا بلغ سن معين يقال له شيخ، يا خمسين سنة أو ستين سنة المهم حددوا سن معينة. بعضهم قالوا بأنه لا يقال له شيخ إلا من الذي يقال له شيخ من خمسين سنة إلى ثمانين سنة. من خمسين سنة إلى ثمانين سنة. وهو السن الذي ينبغي أن يكون اسماع الحديث فيه عند العلماء بلا خلاف. مع أنه يمكن أن يسمع في أقل من ذلك. يمكن أن يكون كعمر بن عبد العزيز أسمع والميه يبلغ أربعين سنة والإمام مالك حدث حين بلغ عمره كم عشرين سنة في الرواية السبعة عشرة سنة أو عشرون أو يقال عشرون سنة إذا معنى هذا يمكن أن نقول بأن من بلغ خمسين سنة للالسماع هذا أجمع عليه ولذلك يراد به شيخ بعضهم قال يراد به شيخ الإسلام وما موراد به شيخ الإسلام؟ ها شيخ الإسلام هو أن يكون مرجعا للأحكام أن يكون مرجعا مرجع للأحكام وطبعا إذا كان مرجع ها كما عند الشيعة مراجع الشيعة الآيات واللعانات ها وعندهم القاضي يعني لا يمكن أن يكون إماما إلا إذا مر على هذه المراحل ويستدلون بماذا؟ مرجع الأحكام يستدلون بحديث وحديث باطل وهو حتى مثلا يقولون الشيخ في قومه كالنبي في أمته الشيخ في قومه كالنبي في أمته هذا اسم له الديلن. ولكن ذكره عالم قاري في شرح شرح النخبة نخبة الفكر وذكروا أيضا في ماذا؟ في الأسرار المرفوعة الأسرار المرفوعة إذن فعلي فإذا سئلتم ما هو الشيخ ما لا تقولون؟ ما لا تقولون؟ الشيخ هو إما من بلغ رطبة في العلم والفضل أو الكامل في فنه حتى ولو كان شاباً هذا هو قوله الشيخ شيخ وبعضهم قال الشيخ من خمسين سنة يعني على سن معين من خمسين سنة إلى الثمانين قالوا هذا للإقراء هذا للإسماء أجمع عليه لكن يمكن أن يسمع وعمره أقل من ذلك كالإمام مالك أسمع وهو ابن عشرين سنة وقيل ابن سبعة عشرة سنة وعمر بن عبد العزيز أسمع وهو ابن, أربع ابن أربعين سنة إذن وعليه يستدلون بماذا بحديث قلنا شيخ إسلام قالوا منه شيخ الإسلام مرجع للأحكام شيخ الإسلام معناه؟ مرجع للأحكام يكون قد احاط بجل العلوم وفوق منتهى منت... لا نقول كل العلوم لان منتهى العلوم إلى الله منتهى العلوم إلى الله ولذلك استدلوا بحديث باطل شو هو الحديث؟ آه. الشيخ في قومه كالنبي في امتي وهذا الحديث اورده عن قرئ وهو حديث حديث ما كيف هو موضوع حديث باطل لا اساس له من الصحه ومن من جزم بوضعه ابن حزم وشيخ الاسلام نذيه والحافظ ابن حجر جزموا بوضعه وقالوا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصفه بل ورد بلفظ الشيخ في جماعته كالنبي في قومه يتعلمون من علمه ويتأدبون من آدابه ولكنه باطل علم ولا يصح مفوض يعني معنى أنه يقولون من حيث المعنى الشيخ والعالم في جماعته كالنبي في قومه ماذا بماذا يقوم يعلمهم يتعلمون من علمه ويأخذون منه ويتادبون بعادل ويتادبون بعادل ولكنه لا يصح أيضا ورد في لفظ الشيخ في آله كالنبي في أمته أيضا لا يصح الشيخ في آله ها كنبي في أمته فالشيخ على هذا المراد بالشيخ على هذا الكبير سنا يعني جعلوه الكبير سنا او هو الكبير ايش اما ان يكون الكبير سنا او كبير رطبه ها؟ فالكبر هنا رطبه او السن واستدل بقول العباس رضي الله تعالى عنه العباس لما سئل لما سئل رضي الله عنه أيهما أكبر أنت أم محمد لا ماذا قال انظروا إلى السؤال انظروا إلى الأدب الجن أيهما أكبر أنت أم محمد ماذا قال لا قال لما قيل له أي يوم أكبر أنت أم محمد أم النبي فالمفروض أن يقول أنا أكبر ولكن من باب الأدب قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله هو أكبر مني وأنا ولدت قبله إن هذا هو الأدب الجن وليس من نراه اليوم من سفلة القوم يسبونه يسبونه لعنهم الله ويعرضون ويعرضون به يطعنون فيه ويعرضون به بأبي هو وامي منهم هذا لقمش قمشه الله هذا نموذج في القحة هذا هذا مجرد نموذج وإلا فهم كثر الملحدون كثر هذا نموذج فقط في القحة وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الشيخ الإمام الإمام قال الشيخ الإمام ما المراد الإمام هنا إذا أطلق الإمام المقتدابي المراد بالإمام الإمام الذي يقتدابه الإمام والمقتدابي إلى كم ينقسم الاقتداء سواء كان الاقتداء في العلم والهدى هذا قسم أول الاقتداء في العلم والهدى القسم الثاني الاقتداء في الجهل والضلال كما يقتدي الان هؤلاء السفله بالملحدين الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء ذكروا ان الامامه تنقسم الى تنقسم الإمامة إلى كما يا محمد إلى قسمين إمامة قسمان إمامة هدا وإمامة ضلالة إمامة هدى إمامة هدى وإمامة ضلالة والدليل الدليل قول الله عز وجل ها قول آية وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ولهذا ابن القيم ذكر في الزاد؟ قال بانه سمع الشيخ الإسلام تمي يقول بالصبر واليقين تنار الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنار الإمامة في الدين إذن هذه الإمامة إيش؟ إمامة العلم والهدى وهناك إمامة الضلاله وجعلناهم أئمة وهؤلاء الأئمة يقتدى بهم يوصلونهم إلى النار وجعلناهم ائمه يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فقال المصنف رحمه الله تعالى قال الشيخ عرفنا من هو الشيخ الإمام عرفنا من هو الإمام الذي يقتدى به واضح أمعنا النظر جيدا في الفقرة قال الشيخ الشيخ لنا ماذا يراد به من بلغ الشيخ يراد به ايش يعني يراد به اشياء لأن الشيخ عرفا ولغه له معنية فإما أن يراد به من بلغ رطبة في العلم ولو كان شابا أو من بلغ ايش من بلغ الكمال في العلم والفضل طبعا أو يراد به السن أو نقول هو الكبير في السن الكبير في ماذا الكبير ها الكبير سنا الكبير علما الكبير سنا الكبير علما ثم قال الامام الامام ما مراد بالامام قلنا المقتدى به وهو الإمام قسمان الامام العالم قسمان اماما في الضلال واماما في الهدى وكل قسم له دليل من القران وجعلناها مهيمه يهدون في أمرنا لما صبروا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة جعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآن عندنا قول مصنف العالم في بعض النسخ قال الشيخ الإمام العالم في بعض النسخ العلماء العالم ال ال لاحظونا سياتين هذا إن شاء الله العالم سياتينها ال وبعض المعاليها هي للجنس أو للعهد أو للاستغراق كل هذا سيأتيكم في الحمد إن شاء الله سيأتي في الحمد فقولنا قول المصنف العالم ما المراد بالعالم أي العالم إيش الكامل العالم الكامل العالم أي العالم الكامل والمشهور في هذا العلم والذي بلغ في فن ماذا في فن المصطلح هو الحافظ المحاجرون يعني بعد أن على كعبه في سائل العلم الشرعيه وليس المصطلح فقط ولكن على كعبه في ماذا في سائل العلم الشرعيه وفي بعض زيادات العالم العلامة العالم العلامة فتكون التاء لماذا المبالغة. التاء في العلامة. تقنية. تقنية. لا. يمكن الصف. العلامة إما للتوكيد التاء للتوكيد أو للمبالغة. العالم العلامة فزيادة العلامة بالتاء لم يُتاريَ عبثا. إنما هي الماء. ليه؟ التاء للتوكيد, التأ للتوكيد أو للمبالغة. العلامة الفهامة. الفهامة العلامة التالي التوكيد واضح التالي التوكيد أو للمبالغة وطبعا الحافظ الحاجر لم يولد عالما ولا غيره ولد عالما بل أصف الإنسان الجهل ولذلك ربنا عز وجل ما قال والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وعالمه لا بمعنى عرف، ولذلك تعدت إلى نفعول واحد اي لا تعرفون شيئا فلنجعل نصب اعيننا فلنجعل نصب اعيننا قول النشيال للاطفال لا تحتقروا انفسكم لا تحتقروا احفظوا هذا, هذا المشيئ قال اكتب بسرعه لا تحتقروا لكن يقولوا هذا من للاطفال لا تحتقروا انفسكم لماذا لماذا قال لهم او لحداثه اسنانكم لا تحتقروا انفسكم لا تحتقروا أنفسكم لحداثه اسنانكم لا تحتقروا أنفسكم لحداثة اسنانكم فان ثم يكمل لهم هذه وهي العله فان عمر بن الخطاب كان اذا نزل به الامر معضل دعا الفتيان فاستشاره عمر وما ادراكم مع عمر كان إذا نزل به الأمر المعظم دع الفتيان فاستشارهم فلذلك كان يقول للأطفال لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعظم دع الفتيان فاستشارهم دع الفتيان أطفال صغار فتيان فاستشارهم هكذا كان لماذا كان يفعل هذا؟ يكمل هو يتبع يتبعوا حدة إيش؟ لماذا يستشير الأطفال يتبع حدة عقولهم يتبعوا حدة عقولهم واضح يتبعوا حدة عقولهم وقد فعل هذا مع من مع ابن عباس عندما كان أهل بضر قالوا حتى نحن عندنا أطفال فاختبرهم فكان ابن عباس أذكاهم مع أنه كان ايش كان طفلا كان طفلا لذلك أبن عباس يقول ما اتى الله ما اتى الله عز وجل عبدا ما الله عز وجل عبدا علما إلا شابا ما الله عز وجل عبدا علما ما مات الله الزوج العبد علما إلا شابا الا شاب ثم تلا قوله تعالى ها تلقى قالوا سمعنا فتن تلا هذه الايه سمعنا لم يقل لهم شيخ سمعنا فتن يذكرهم وما المراد بذكرهم هنا يذكرهم مش. سمعنا فتن يذكرهم لا ما معنى يذكرهم ها إبراهيم أي نعم ابراهيم فتى ابراهيم لكن يذكرهم ما معنى يذكرهم يعيبهم يذكرهم لا يذكرهم بخير انما يعيبهم سمعنا فتى يعيبهم سمعنا ابراهيم يعيبهم فتى ما من هو الفتى يقال له ابراهيم يقال له إبراهيم يقال له ابراهيم ولهذا ايضا اصحاب الكهف نوع بس يقول أصحاب الكف كيف كان كانوا شبابا كم كان؟ ها شبابا إنهم فتيه ربنا عزوج يقول إنهم فتيه فتية آمنوا بربهم كانوا شبانا لن يكونوا شيوخا يا يحي الله عزوج المدى قال لما ولد يا يحي خذ الكتاب بقوة بعد ذلك ما نقل وآتيناه الحكمة الصبية إذا معناه شاب فلذلك ما معنى هذا معنى لذلك قالوا طلبه العلم الشباب هم عصب الحياة وقوامها لماذا قالوا هم عصب الحياة وقوامها ووقودها وثمارها لأن صلاح الشباب صلاح الشباب من صلاح أمتهم ومجتمعهم وفساد الشباب من فساد أمتهم ومجتمعهم ها؟ لا لا وهو ثمرت الشباب هم ثمرت الشباب هم ثمرت المستقبل لماذا؟ لأن أنتم ستصلحون علماء أغد إذا اجتهدتم وقد نصر النبي, النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الشباب, الشباب. على المثال علي بن ابي طالب ومن آخر علي بن ابي طالب كان الشاب ووسامة بن زيد الأقل. وخالد بن الوليد خالد بن الوليد أيضا كان الشاب وعبد الله بن عمر كان شاب وعم آه, مصعب آه؟, مصعب آه؟, و... آه؟ مصعب نعم. وعبد الله بن عباس كان شاب ومصعد نعم مصعب بن عمر كان شاب احنا نذكر الصغار وعمر بن ينسى نعباس و بلال هؤلاء كلهم كانوا شباب ولذلك اعجبني ابن منقي ابن, ابن عاف و ابن الجوزي عنده كتاب سمان مواسم العمر مواسم العمر وهو كتاب رائع يقول الشباب هو الموسم الاعظم يقول الشباب هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى. الشباب ولذلك يسأل الانسان عن الشباب. الشباب هو هو من الشباب؟ ماذا قال؟ هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه إيش؟ ماذا يقع فيه؟ يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبتهم والهوى ماذا قال وغلبة الشيطان الشباب. جهال النفس والهوى وغلبة الشيطان هؤلاء هم الشباب <تصفيق> نعم شبابك أي نعم وحارث كثيرة في هذا في صاحب بخاري نعمتان هذا في صاحب بخاري نعمتان من نعم الله مغبون فيه ما كثر من, من الناس الصحة الصحة والفراء اغتنين خمسا قبل خمس وذكر ان هالشبابك قبل هراميك لم تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلى وسبعة يضلهم الله في ظله ذكر من السبعة شابا ما ذكر شابا قال شاب النشأ في عبادة الله وفي طاعة الله يا معشر الشباب الشاب إذا فسق فسق المجتمع وإذا صرح صرح المجتمع نعم لذلك ينبغي أن نعرف هذا وبصيانه هذا الموسم يقول بالجوزي المراد بالموسم الشباب الشباب يقول على أن الصوت ينقطع الله مستهام شوف اذا يحصل بصيانة على الموسم يحصل القرب من الله يحصل القرب من الله وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم وبالصبر فيه عن الزل إذا صبرنا عن الزل يثنى على الصابرين كما أثنى الله فيه على الصابر يوسف عليه الصلاة والسلام أثنى على الصابر يوسف إذ لو زل عصمه الله من ذلك فمن كان يكون هل كان يكون الصديق مستحيل فلذلك من حفظ الله في حال قوته وشبابه حفظ الله في كبره وضعفه ها تلك نعم تلك جوارح ولذلك معروف السؤدد دمع السواد وإن كان فيه أثر الأثر فيه ضعف يعني من لم يسود مع الحداثه يعني وقت سواد الشعر لم يسود مع الشيخ هذا في الغالب طبعا هذا في الغالب إذن هذا هو قوله قال والإمام العالم العلامة زين ماذا قال بعد ذلك ها؟ الرحلة إذا فهمنا هذه المصطلحات التي ذكرنا لكم الإمام وهو قسمان الشباب وهو موسم وبصلاحهم يكون المجتمع صالحا وبفسادهم يكون المجتمع فاسدا ثم الحافظ الحافظ من هو الحافظ ثم لا تيدي الرحلة من هو الحافظ الحافظ عند الحديث اختلفوا فيه على أقوى العشرة وأقرب هذه الصواب ما ذكره العلامة تقي الدين السوكي تعملوا هذا جيد لأنهم ذكروا عشرة أقوال في لفظ الحافظ قال بأنه سأله تقي الدين السوكي قال سألني الحافظ جمال الدين المزي سأله عن ماذا؟ سأله عن حد عن الحفظ ما هو؟ ضابط الحفظ قال تقي الدين السوكي سألني جمال الدين المزي عن حد الحفظ يعني ما هو ضابط الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافل إذا انتهى الحب بحيث إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافل ماذا قال له هل قال أو يحفظ كذا وكذا من الحديث قال يرجع إلى أهل العرف أو يرجع إلى أهل العرف. إما يقول هذا يرجع الى اهل العرف او يرجع الى اهل العرف فلذلك جاء المحدث ظفر احمد عثمان التهانه هذا معروف وعلق على قول تقدي وهذا هو الصواب انما دار ذلك في كل زمان على عرف اهله على عرف اهله فاذا المحدث في زماننا يقول الثانوي من هو المحدث في زمانه من كان كثير الاشتغال بمطالعه كتب الحديث ودرسه وتدريسه يشتغل بمطالعه كتب الحديث ويدرسها ويدرسها وقيل بان الحافظ اذا سمع الحديث عرف انه في الصحاح او في السنن او في المسانيد او في الاطراف او في المعاجم أو في المشيخات أو, أو إذنها والحافظ وليس بالضروري أن يكون يحفظ كذا وكذا لا ويشهد لهذا كما يقول شيخنا عبد الفتاح قال بأنه مرة سأل شيخه الكوثاني العلام الكوثاني طبعا الرجل أشعري لكن رجل عالم لما ساله على هذه التحديدات يعني الحافظ والحاكم والحجة والمفيد من اين جاءت هذه التحديدات وما مستندها قال سألته فعجابني بأن اصطلاح متاخر هذا ليس قال لم يعرف في السلف ولذلك سمى الحافظ الذهبي كتابه ما سمى تذكره الحفاظ وترجم فيه لجماعه من الصحابه هذه تذكره الحفاظ إذا رجعتم في أولي ترجم لجنان من الصحابة وغيرهم ولم يروي الكثير منهم عشر العدد الذي ذكره في الحافظ والذي ذكره في الحاكم والذي ذكره في الحجة تجد البعض روى عشر أحاديث مع أنه ذكره في ماذا؟ في كتاب الحفاظ ذكرة الحفاظ وبعضهم روى أربعة أحاديث وذكر في ماذا؟ ذكر إيش؟ في الحفاظ إذن نعم إذن هذه التعارف الحافظ والحج والحاكم هل هو من اختيار المتاخرين أم من اختيار المتقدمين صحيح أنه من اختيار المتأخرين ولذلك قال كثير من العلماء بأن هذا الاختيار مردود لماذا قلنا منهم شيخنا ابو غده رحمه الله تعالى لماذا قال بأن هذا الحافظ يعني هذه الاختيارات مردوده لماذا؟ قال إن الحافظ لقب تحديث ورواية افهموا هذا جيد الحافظ لقب تحديث ورواية ليس محصورا بعدد ما هل هو محصور بعدد مائة ألف حديث وزياده لا فقال هو لقب تحديث ورواية ليس محصورا بعدد ما احفظوا هذه المصطلحات كذلك الحجة الحجة ليس من ألقاب الروايه وإن كان ناس جار الناس على أن يذكروه في ألقاب الروايه بل هو من أعلى ألفاظ التوثيق والدرايه الحجه اذا رجعتم إلى ألفية العراقي وألفية السيوطي تجدون أنهم جعلوه في ما أعلى أج أعلى مدى أعلى مراتب التحديث بل هو اعلى ألفاظ التوثيق والدراية أعلى ألفاظ التوثيق والدراية ولذلك تجدون في التذكيرات الحفاظ وأنا قراتها الحمد لله في داخل السجن مرتين تجدون أنه يقول الحجة فوق الثقه الحجة فوق الثقار وكذلك لفظ الحاكم ليس من ألفاظ التحديث الحاكم الصحيح أنه لمن ولي القضاء الحاكم من هو من ولي القضاء ولا دخل لا تقل ولا دخل ولا دخل في حفظ الحديث رواية لا دخل له ولا دخل له في حفظ الحديث رواية وإن كان اشتار عند المتاخرين ولذلك اشتار عند المتاخرين بأنه الحافظ من أحاط علمه بمئة ألف حديث مئة ألف حديث على أن هذا العدد لا يوجد مئة ألف حديث هذا العدد لا يوجد وقالوا بأن حتى يقولون بأن الإمام يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث قالوا هذا بالنظر إلى الطرق والأوجه وبالنظر أيضا إلى تفسير الصحابة وبالنظر إلى المراسل والمقطوعات هذا ممكن يكون هذا العدد مثلا سبقا ذكرنا بأن يحيى بن معين وغيره يقول رويت حديث كذا من خمسين وجه هو واحد ولكن رواه من خمسين وجه. خمسين وجه هل يعتبروا حديثا واحدا ولا يعتبروا خمسين حديثا حديث يعتبروا خمسين حديثا فإذا عد منهن أوجه أنه عشرة أحاديث بخمسين كل حديث بخمسين وجه كم حديث؟ خمسمائة حديث بينما هي 10 احرف فلذلك بلغت هذا العدد مئة ألف حديث اذا من حيث ايش من حيث النظر الى الطرق والاسانيد ومن حيث النظر الى الشرح شرح الصحابي ومن حيث النظر الى الفتاوى فتاوى الصحابة ومن حيث النظر الى المرسلات ومن حيث النظر الى الموقوفات ومن حيث النظر يعني تصل الى هذا لذلك قالوا الحافظ ماذا قالوا فيه من احاط تعرفون هذا ألا؟ من على أحا... في البقولية، من أحاط علمه في ماذا؟ بمئة ألف حديث. بل قال بعضهم ما علم من الأحاديث أكثر مما جاهلا. ما علم من الأحاديث أكثر مما جاهلا. فهمت ماذا؟ ولذلك أنا نظمت هذه طبعا على الاستراحة متأخراً وحافظ على المحدث على حافظ يكون أعلم المحدث. نظمته فقلت وحافظ على المحدث على، فما درى أكثر مما جهيل، لأن بعضهم ما ذكر، قال, قال الحافظ هو الحافظ ما علم من الأحاديث أكثر، ها مما أكثر مما جهيل، أكثر مما جهيل، ولذلك شرط لهذا التعريف وحافظ على المحدث على، فما درى أكثر مما جهيل. القول الثاني الأول ما لقال ما لقال التعريف الأول من رواء مئة ألف حديث وقلت فيه أو ما وعى مئة ألف مسندة أو ما وعى مئة ألف مسندة فإن تصادفه فقبله يده أو ما وعى مئة ألف ألف مسندة فإن تصادفه فقبله يدا ليس المراد تقبيل لي يد وحده المراد ان تعرف له حقه وهذا في إشارة إلى قول ابن مالك من الكل. وزره خالدا وقبله يدا وزره خالدا وقبله يده المقصود ان تعرف له فضله ولذلك أعرفه جيدا أنا وجدت بحث لاحد الدكاتره معتمد علي أحمد قراءتي في مصطلح الحافظ عند المحدث هو بحث قيم رغم ان لسالة صغيرة لكن والله بحث مطرب بحث أجاد فيه وأفاد دائما أقول لكم من علامة من علامة الفهم ما محافظة على الموضوع شاء الله مصطفى من علامة الفهم المحافظة على الموضوع والمحافظة على المصطلحات العلمية من علامة الفهم الفهم أيضا المحافظه على الموضوع المحافظه على المصطلحات العلميه لان المصطلحات لماذا قلت المحافظه على المصطلحات العلميه المصطلحات ترتبط بعلوم خاصه وقد تكون عامه والمصطلحات ليست ملكا لاحد بعينه المصطلحات لم تكن في يوم من الايام ملكا لاحد بعينه بل هي ميراث للجميع المصطلحات ميراث للجميع وأدوات وضوابط علمية يشترك فيها الجميع لذلك الحافظ الخطيب وصف الحافظ جعل وصف الحافظ خاص بما جعل وصف الحافظ خاص بالمحدثي جعل الخطيب وصف الحافظ خاص بالمحدثي بينما قال هذا الحافظ قد يكون مدلسا الحافظ قد يكون كذاب الحافظ هو حافظ لكنه يجمو كثيراً حافظ كذاب حافظ مدلس حافظ يغلط إذا ليس هو من وصل التوثيق لا ليس بالضروري لذلك قلت لكم هذا البحث أجاد وأفاد في هذه المسألة وذكر بأن بعدين ذكر بأن الحافظ مختلف فيه قال الحافظ ويوصف بانه سبق ذكر امثله على ذلك قال الحافظ سيء الحفظ وذكر امثله على ذلك قال الحافظ تغير حفظه واختلط وذكر امثله على ذلك قال حافظ يخلط ويغلط وذكر امثله على ذلك قال حافظ يضعف وذكر امثله على دا ذلك قال حافظ يدلس وذكر امثله على ذلك قال الحافظ تصيبه الغفله والنسيان والشك تصيبه الغفله والنسيان والشك والوهن وذكران في العلل لذلك ارجعوا الى هذه الرساله فهي قيمه باذن الله تعالى قال المصنف رحمه الله قل ماذا ما؟ ما قال ها ماذا قال قال ا عندهم ايضا من المصطلحات المعروفه الحاكم الحاكم من المصطلحات المتاخره وإن كان هو ذكر الحافظ ولم يذكر الحاكم لكن يذكر تبرعا كما يقول قالوا بأن الحاكم هو الصحيحنا هو من المسرحات إيش القضاء ولكن أصبح الآن هو الذي أحاط علمه بجميع الأحداث المروية متنًا وسنًا وجرًا وتعديلًا والتاريخ هذا هو الحاكم اكتب هذا وإن كان كما قلت لكم الحاكم هو في الحقيقة من ألفاظ الحكم الحمد الله من ألف القضاء ولكن اشتهر عند المتاخرين بماذا بانه هو الذي احاط علمه بجميع الاحاديث المرويه اكتبوا هذا التعليم بسرعه وفرقوا بين انه هذا من القضاء وعلى انه اشتهر في المتاخرين هو الذي احاط علمه بجميع ماذا قل بجميع الاحاديث المرويه متنا واسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا هذا يقال له ايش يقال له الحاكم عند المتأخرين طبعا لان هناك مصطلحات اشتهرت المتأخرين تكون معروفه عند المتقدمين فانت الان يا كتبتم تعرف الذي اشتهر عند المتأخرين من هو نادي قل بجميع الاحاديث المرويه متنا واسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا وأنا كنت قد نظمتها هذا أيضاً وحاكم من قد أحاط علمه سجل إلى فقير بسرعة وحاكم من قد أحاط علمه لأن هذا ممكن تحفظ به نظمت في تعريف تعريف المتأخيري وحاكم من قد أحاط علمه بمجمع الحديث حفظاً فهما لاحظت ماذا قصدت بقولي حفظ فهما بجميع الأحاديث المروية متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخه يعني مجموعه في في وحاكم من قد احاط علما بمجامع الحديث حفظا ها حفظ ايش اتم فهمه هناك من قال بانه الحاكم ما حصل كل الاحاديث لم يفته الا من احاط بكل الاحاديث لم يفته الا اليسير ولذلك ماذا قلت في هذا او كان لم يفته غير الايسر او كان لم يفته غير الايسر يعني احاط بكل الاحاديث لم يفته الا اليسير او كان لم يفته غير الايسر ان اليسير تابع للاكثر ان اليسير تابع للاكثر هذه من نظم الحديث في النظم في مصطلحات الحديث ها ان ان اليسيره تابع للاكثر على البيت اذا هذا له تعريفان من القدماء طبعا بقي له حجه بما اننا ذكرنا الحافظ وذكرنا الحاكم فلن عليكم ايضا نذكر له كما تبرعنا بالحاكم قال الحجام من ثلاثمئه ثلاثمائة ألف حديث ثلاثمئه ثلاثمائة ألف حديث مشندة. ها ها يقاله ها ها روى ها ها ها ها ها ها ها ها الجملة ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا ممكن. أنت أقول لك الجمل. أبا جد. ثلاثة نعم. لا اكتب البيت. ومن لجيم مئة قد اسند هذا أيضا من نظمي. ومن لجيم مئة قد اسند سندا بالالف إشلا فذلك الحجة عندهم بدأ شنو هو أفقه شنو هو ملجيمين مئة ثلاث مئة ها ومن لجيمين مئة قد أسندا مئة بالضبطين أ أحسن من حيث الأعراق ومن لجيمين مئة قد أسندا فذلك الحجة عندهم بدأ ماذا ماذا قلت ومالي جيني. ومالي جيني. فذلك, فذلك, فذلك, فذلك ها بقي إذن هذا هو الحجه عندهم بقي لنا شيء واحد قبل ان نتكلم عن الرحله ما هو ذكرنا الحافظ ذكرنا الحاكم ذكرنا الحجه بقي اعلاه ما هو ها ها كيف لا لا قل شو رحله لا المفيد المفيد هذه أعلى المراتب وهذه اختلفوا في آية ولذلك قلت في البيت أعلى المراتب لديهم المفيد أكتبوا أعلى المراتب لديهم المفيد لماذا قيل له المفيد قال لأنه بمستفاده يفيد لأنه بمستفاده يفيد لأنه بمستفاده يفيد وهذه الأبيات جاءت للترطيم الأول اللي تكلمتم على الحافظ تكلم، ذكرت فيه الحافظ رقمه 39 ثم 40 ثم 41 ثم 42 إلى 44 واضح؟ ماذا كتبتم؟ أعلى المراتب أعلى المراتب لديه ملمفيد لأنه, لأنه بمستفادة ويوفي. ثم قال المصنف رحمه الله الرحلة معنى الرحلة. ماذا يراد المصطلح الرحلة كثير, رحلة. ها؟ كثير رحلة. الله يديك ها؟ الرحله الله يهديك يا ها ها كيف لا شوف الاخوه في الغرفه هل سيجيبون من هو الرحله هل يسمعون في الغرف في البخاري من يسمع وحسنا في الصدور ما شما في الصدور انتكت كن نعس ها عشان هو الرحلة الرحلة ركزوا معي جيدا أجابوا الإخوة نعسي من عندك شيخان ها من عندك شيخان ها من عندك قلوا من عندكم ما لا يراد بمستلح الرحلة إذا أطلق عند المحدد ركزوا معي جيدا الرحلة بضم الراء المشدد وسكون الحق اذا اطلق يراد به معاني من الجهة ولذلك نقول اين رحلكم من أين رحلكم من أين رحلكم من اين جهه اين جهه اين جهه رحله اذن يقصد بها الجهه رحله يقصد بها الجهه ويقصد بها المعين ومنهم الخطير المغدادي رحلة رحلة الطلبه وعنده كتاب رحلة. رحلة الطلبه ما معنى رحلة الطلبة فقيف في السطل غكثة تفسن واضحات. ماشي من المفضحات لا يوجد اسم فاعل مفضحات في ضيب. يعني هذا اشترى على اجسدة الناس تفسن واضحات من المفضحات هذا خطأ. تفسن واضحات من الفضيحة. هذا بحال يشتار على ايديهم. يقول اني اجمع ايش نياء. نيات. ناوية. يقول أصحاب النوايا نوايا الحسنة هذا خطأ. ناوية هي الناقة السمينة والنوايا الحسنة يعني الناقة السمينة أصحاب الناقة السمينة. أصحاب نيات الحسنة. الحسنة. هكذا يقول الجمل. هكذا يقول الجمل. أنتم أصحاب جامعات ما بكم. سبحان الله يعني كان الناس يتخرجون من الجامع ولكن صح الآن يتخرجون من الجامعات وليس انذكروا كالونسا لما, لما كان جامعة القرويين جامعة القرويين الجامعة القرويين جامعة في تونس الكراوان الزيتونة جامعة القرويين جامعة الزيتونة يعني كان جامع خرجت لنا علماء فطاحل حفار لكن لم اصبح جامعة وليست ذكرك الانثى خرجت لنا الزنا اللهم ارحم خرجت لنا من يطعم فيابي ولا يطعم في الصحراء احتقار باش ماشي وحده احتقار ولا أحتقار. المراه يعني ليست محتقره طبعا لكن العاريات الفاجرة انا اقول وليس الذكرك الانثى لهذا السبب قلنا على ان يقال المعين فلان رحله الخطيب رحله الطلبه بينت لك الان الفقيش معنى هذا يرحل رحله الطلاب يا فقيه الرحله ايش عن الرحله <تصفيق> الذي يرحل اليه الطلاب فلكثره من يقصده كذا له الرحله فهو هذا جيد إذن الرحله هو من يقصده الناس نعم <تصفيق> ها؟ لا الرحلة ليس هو الرحلة يقال فلان رحلة الناس يظنون على أنهم عندما يسمعون فلان رحله يقصدون أنه هو يرحم هذا خطأ هذا يقال له رحالة أما الرحلة هو يرحل إليه الناس للأخذ عنه ولذلك يقولون الخطيب البغدادي رحلة الطلبة ما معنى رحلة الطلبة المقصر. المقصر. يعني يرحلوا الي الطلاب لكثرة من يقصدونه. هذا معنى قيل له رحلة. واضح? إذن لا يؤمن الآن. فهمتم عام رحلة? اما الرحلة الرحلة تطلق ويراد بها الارتحال. تطلق ويراد بها ولذلك تقول دامت رحلتنا. معنا دامت رحلتنا اقترب. ارتحالنا. انا لا اسأل على اقترب الفقية. او لا دام. انا اتكلم دلت رحلتنا اي ارتحالنا يقال فلان أرحال من من ارحله ارحل مصطفى معناها رحلوا ما معنى ها قل اعطاه راحله اعطاه راحله لان الراحلة ما هي الناقه التي تصرح لان ترحل وقيل الراحلة ما هو المركب من الابل مطلقا ذكرا كان او انثى ولذلك المرحلة واحدة من المراحل واحدة من المراحل أما رحلة هكذا رحلة بفتح الراء ماذا يراد بها؟ يلا الرحلة بينتوها لكم رحلة يا عفقي ها يا أصحاب الجنيات رحلة بفتح الراء ماذا يراد بها الرحلة الوحيده الرحلة الوحيدة يعني مرة واحدة فقط انتم تعرفون في النحو الفرق بين فعل وفعله ولا لا ما قرا ما درس لكم هذا في الكليه كليه الادب ولا كليه قله اداب ولا ما ادريش اصول الدين ولا كليه الاداب ولا اصول الدين ما ادري الذي تدرس كليه في كليه الدين او كليه الادب عاريه على كل تعرفون الفرق بين فعل وفعله تعرفون الفرق وفعلت لمرات كجلسه انه يقول هكذا وفعلت لمرات كجلسه بفتح الجيم وفعلت لهيئه كجلسه يعني يقول عمر ها يقول كانت يده تطيش في فمسك يدي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما فقال فلم تزل تلك طعماتي طعمات إيش معنى هذه صفة فعلة ها لا لا عمر عمر أو عمر عمر بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة يعني قال فلم تزل تلك طعماتي طعمات إيش مقصود بها هيئة صفة الطعام صفة الطعام فلذلك لما نقول الرحلة معناها إيش رحلة واحدة يعني فعلة أما الرحل هكذا الرحل بدون إيتا الرحل ما المرى به مسكن الرجل مسكن الرجل وما يستصحبه من الاثاث مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث والرحل ما المراد به أيضا رحل البعير هو أصغر من القتل تعرفونه والجمع كيف تجمعونه الرحال ها كيف نجمع ها؟ لا تشد الرحال إلا لثلاث الرحال يقال ثلاثة أرحل واربعه ارحل أرحل ورحل البعير يعني معنا رحل البعير شد على ظهره الرجل ها يكون بابه على ماذا قطع قطع إذا قال رحمه الله تعالى الرحلة شيخ الإسلام وعلم الأعلام هذا لقب شيخ الإسلام أطلقه على من بلغة الغاية والنهاية طبعا النسبية في علوم الشرع في علوم الشرع أنتم تعلمون رب الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر للإمام بن ناصر الدين هذا طيب دمشقي كتاب رائع اقرأوه ثم قال شهاب الدين ما معنى شهاب الدين والملة قال شهاب في رواية أو في بعض النسخ شهاب الملة والدين ما المراد بشهاب الملة والدين شهاب المله اذا اطلق المراد به الشهاب الذي يستضاء به فكان الشيخ الاسلام يستضاء به وتنكشف بحضوره العلوم ها وتستمر به يعني في حياته بتفسيره ويستفيد الناس بعلمه وبكتبه بعد مماته ما والمراد بالمله شهاب المله هو طريق التوحيد على التوحيد الايماني ويشير الى قوله تعالى ان اتبع مله ابراهيم حنيفة ولماذا سمي ميلا؟ سمي ملة؟ من حيث إنه يوملا على الأمة يوملا على الامه ولذلك قل له إيش؟ قل له ميلا والدين لماذا سمي الدين؟ لأنه أحكام الإسلام وهذا إشارة إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وسمي به من حيث إنه يتدين به الإنسان وينقاد ينقاد إلى الرحمن ويجازى عليه، فلذلك قل له الدين. ثم بعد أن ذكر رحمه الله تعالى اسمه وكنيته ووصفه وصفه بوحيد ظهره وأوانه وفريد عصره وزمانه هنا الإضافة هذه اللي ينبغي تفهموا لي الاضافه وحيد ظهره وفريد عصره إضافة على ماذا؟ على معنى إيش؟ على معنى في فريد في زمانه فوحيد في في اوانه وفي عصره فالاضافه هنا على معنوي ولذلك يضرب به المثل في علوم الحديث لكونه محقق زمانه وعالم اوانه ووحيد ظهره وفريد عصره في سائر العلوم في سائر العلوم سبق قلنا بانه شرب ماء زمزم بنيتش هناك طبعا انتم تعلمون حديث ماء زمزم لما شرب لو هذا الحديث ضعفه العلماء بعضهم ضعفه وبعضهم حسناء بعضهم صحها لكن الحافظ محجر يعني عنده جزء ما زمزم زمن ما شو قال بأنه حسن قال بانه حسن وذكر له طرق كثيرة هو الحديث ضعيف دكد لكن بالنظر إلى هذه الطرق من يرى التحسين فهو حسن من هذه الناحية ومن معنا ها؟ يعني طبعا هو وحيد يعني بالمية التي نوى هو وحيد ظهره وفريد عصره في ماذا في سائر العلوم سواء كان المنثور منها والمنظوم أو لقيل في أنواع الفضائل. لذلك قالوا نادرة زمانه ومنفرد اوانه هيا كذا يكلقون هذه المصطلحات. وفريد عصره ما معنى قولهم فريد عصره انه لا نظير له في شانه وقال بعضهم هذا عط التفسير عط التفسير فلا فرق بين هذا وهذا الا للتفسير وقال بعضهم الاول لخصوص مصره والثاني لعموم عصره الاول لمن لخصوص مصره والثاني فريد عصره وزمانه لعموم مصره ثم قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد إلى آخره لعلنا نقف هنا هذه الفقرة ترجو أن تكون قد فائمتمه يعني بعد البسمة والحمد لله وذكرنا ما ورد في البسملة في البداية في البسملة والحمد لله كل أمن ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله أو بالبسم أو ببسم الله الرحمن الرحيم أو بحمد الله أو بالحمد أو بذكر الله أو بالذكر كلها لا تصح روايات لا تصح وذكرنا من كتب في هذا وخص هذه البسمله بتأليف وذكرنا أن جعفرك الثاني له الثاني له مؤلف وذكرنا أيضا البلوشي له مؤلف وأحمل الغمالي له مؤلفان وذكرنا أيضا أن السخاوي والسيوطي لهما كل له مؤلف في الموضوع وذكرنا أيضا أن الفرق بين البسمة والحمدلة أن البسمة ضابطها الابتداء بها حقيقي وليس إضافي لأنها لم تسبق بشيء وكل ما لم يسبق بشيء يقال البداية فيها ماذا حقيقي واما إذا سبق بشيء يقال إضافي, إضافي وسيأتي إن شاء الله وما تعريف الحمد وما قيل فيه فسيأتيكم إن شاء الله التعريف وما قيل فيه ثم أيضا ذكرنا ماذا بعد ان ذكرنا البسمله أن لها ثلاثة مشاهد والبسمله يتكلم عليها التوحيد كما يتكلم عليها الناحو كما يتكلم عليها الفقهاء وكما يتكلم عليها الأصولي ثم قلنا بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ قلنا الشيخ له معنايا إما من بلغ الغاية في العلم ولو كان صغيرا ولو كان شابا وكم من صغير احتاج إليه الاكابر فهو الكبير سنا والكبير علما هذا باختصار لأن بعضهم قال ذكر له سننا معينا بين خمسين الى ثمانين. قالوا هذا للقراء يعني بالاجماع وربما يقرا الناس وهو ابن 17 سنه او ابن عشرين سنه كالامام مالك ثم ذكرنا هذا اخر الامام قلنا الامام القسيم الى قسمين امام المقتدى به هو المقتدى به وينقسم الى ائمه الهدى وائمه الضلال ما هو دليله ائمه الهدى وجعلناه مؤئمة ليهدون بأمرنا ولذلك قال ابن القيم لانه سمع سمع سنتي يقول بالصبر وال, وال, وال واليقين تنار الامامه في الدين واما امامه الضلال والجهل ما هي دليل قوله تعالى وجعلناه مؤئمة يدعون الى النار ماذا اخر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قلنا بان الشيخ شيخ الاسلام هو مرجع في الاحكام مرجع في الأحكام. نعم ذي ما ثم ذكرنا العالم اي الكامل في, في العلم نعم هذا اخر الحافظ ثم ذكرنا الحافظ وما قيل فيه وهل هو وصف لمن قلنا بان المصطلحات ليست حكرا على احد ثم ذكرنا الحاكم ثم ذكرنا الحجة ثم ذكرنا المفيد ثم ذكرنا الرحله والذي يرحل اليه ويقصد ثم شهاب الدين والمله قلنا بان الشهاب هو ما يصطدأ به مراد به ماذا النجم الذي يصطدأ به فكان الحافظ نجم يصطدأ به ثم كان الحافظ ماذا آخر الملة لماذا قيل المله الملة الملة يوم علينا والدين ما يتدين به الإنسان والله تعالى أعلم وأحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته